ما هي نصيحتكم لمن يصوم ولا يصلي هذه أنا أرى والله أنها مصيبة من المصاب المسلم المسلم سمي مسلما لأنه, لأنه مستسلم لأمر الله عز وجل وأعظم مظاهر الاستسلام أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة وماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر هل يرضى مسلم عاقل يحب الله عز وجل ويرجو جنته أن يكون كافرا فكيف, فكيف يرضى مسلم أنه يصوم لله عز وجل وقد ترك الطعام وشرب لله عز وجل وهو لا يصلي هذه الفريغة العظيمة كيف ينفع الإنسان أن يصوم وهو تارك لأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة. لا يرضى المسلم العاقل بهذا الأمر فلا بد أن يصلي كما أنه ألزم نفسه بالصوم طاعة لله عز وجل فيجب أن يجاهد نفسه ويلزم نفسه بالصلاة طاعة لله سبحانه وتعالى.